وَإِنَّا ضَنَنَّ أَلَن تَقُولَ لِلْصُّولْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْلِّسِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ وَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ لَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ نُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ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 وَأَلَّا بِإِسْتَقَامٍ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْقُلُهُ عَذَابًا صَعِدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَعٍ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلِ النِّلَاءَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ وَلَا رُشَدَ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا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 يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَن وَجِحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا نَدِيمًا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 عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ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 إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقَدَّف فقتل كيف قَدَّف ثم قُتِل كيف قَدَّف ثم نَوَر ثم عَبَسَ وَبَسَع ثم أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَر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 ما نو ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمُؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟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 ما سلككم في سقف قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين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 إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخض بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه آثم أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها هُنَالِعَادِلَةٌ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاك مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ لولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرير مكين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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشر كالقص كأنه جمالات صف ويل يومئذ للمكذبين